ا لا ت تخص ي ل ل ولا م ا ب س س ياتيها اللسائية في لبسة بسموها الشريعة لبسة في ش ر ط معوذ بالله ش ر ع العالمين ة رب لا ي ي أ ت الباطل من بين يديها ولا من خلفها اما ل شرائع البشر ا ه م ه ا ك يا, بابا. لبسة اسمها أتحداك يا بابا. يعني بابا ع ف ل ا ما بتخيل زول إ ن ه ممكن ب ي تطلع ت من ب ي ت ه وراجل ع ن د ه شنبات وتقول ل ا ب س ا لبس ل ي لعنده على سلطان أ ب ولا زوج ولا أ خ ي خلات مرق ف ك و ن ه مرقت م ع ن ى أ ت ح د ا ك يا بابا وفي لبسه اسمها عدم الولي طبعا الشده ب ا ل م ن ا س ب ة في ناس حست مستغربين ل ك ا ل أ م ده يقولوا ده لا تخلف ل أ ن عندهم ا ل ح ض ا ر ة التعري ولا تلازمه بين ا ل ح ض ا ر ة وبين التعري ولكن يكون متحضر ويلابس جيدا يعني, يعني الحضاره انو ياكل ب ش و ك ه و ا ل س ك ي ن ة ويمسك الشوكه بالشمال و ا ل س ك ي ن ة باليمين يقطع باليمين و ي أ ك ل بالشمال زي الخواجات وفق الشعب والوحده تلبس الضيق هذا التحضر هذه الحضارة, الحضاره معناه إ ب ل ي س متحضر ل أ ن إ ب ل ي س قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما الذي يدعو إ ل ى التحري و إ ل ى نزع الثياب هو إ ب ل ي س طيب داير لبسه اسمها ا ل ح ي ا ة ما لا ذاتني في السوق في أ ت ح د ا ك يا بابا وفي معارف ا شنو الدين حبنا وفي ا ل ش ر ي ع ة البقول هذه كويس وفي فصتدين عن ا ل د و ل ة د ي كل أ ن و ا ع اللبسات م و ج و د ة في السوق تمشي تقول بل اسم د ضيع ن ي انتما ما تقول الكلام ده كلام غريب ما في زور م ش ا ق ا ل ا ل د ي ن ي ل ب س ة الحياء الحياء ثوب جميل الحياء لباس راقي يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم ل ب ا س يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الشارع في بلادنا وفي س ا ئ ر البلاد المناسبات في بلادنا وسائل البلاد اماكن التجمعات التي فيها اختلاط بين الجنسين بكون ي فيها تعري ل أ ن ه انا فهمي كل ف ت ا ة تريد أ ن تثبت وجودها في الوسط الذي تعيش فيه على حساب الحياء بالتعري عشان شنو تلفت أ ن ظ ا ر الزملاء إ ل ي ه ا ولذلك يمكن تدخل يمكن في جامعة بتاع الدراسة قاعة لا تميز بين بينها وبين صالات عرض ا ل أ ز ي ا ء إ ل ا بالدكتور القاعد يدرس يلقي في المحاضره ة طيب الحياء تحدثنا ن ع منذ مكارم المرء الثانية أنه نفساني وينهى عن قبل الحلقة خلق الأخلاقي وقبيحها يبعث الحياء على فعل الرجل أو المرء الحي والرجل ودي أو في سفسافها الحي إ ذ ا ر أ ى شيئا لا يحبه يظهر هذا على صفحات وجهه م ب ا ش ر ة يحصل ه نوع انقباض كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم قالت عايش الله عنها ترضى كان أ ش د حياء من العذراء في خدرها كان إذا كره شيء عرفناه في مثال ذلك في المجتمع يقول لك إذا عرفناه مثال المجتمع فلندا ياما أحمر وجهه شيء في في يقول وشبك خجل يعني ظهر في وشه وشه حمر ل أ ن ه حس إ ن ه الموضوع ده ما جاي تخيل ممكن تلقى عكس الحياء شنو فلان ح ي طيب عكسه شنو في الافظين إ م ا أ ن نقول فلان ح ي وعكسه بذيء او صفيق صفيق يعني شنو يعني متبلد الشعور جامد ا ل إ ح س ا س مبحس كان وكان كويس نبسته مبحث وكان أسأته مبحث أسأته و ف ر ض نفسه ع ل الناس ى وممكن يكون ق و ل ل ا ل القبيح الناس ا جدام م م وما ا يتأثر وما يصيب و أنواع الحياة ولا أو ع يعتريه يجعله من من يطأطي رأسه الحياء الخجل الذي شيء غلطان ض بصره ينظر أن إ ي حياءا يجعله ك بكو غ معك لكن عند ه حياه يتجنبك الحياه يدفعه ان لا يلقاك ل أ ن ه مخطئ في حقك ولذلك جاء في السلسله ا ل ص ح ي ح ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحياء أ ن تستحي من ربك كما تستحي رجلا من صالح قومك مثلا الأسرة عميد الأسرة عمك كبير إمام الجامع عنده هيبة بيكون بيكون زون مولى لما الأسرة الأسرة على السجارة لما نشوفه بيزة السجارة أنت أبوك عندك عنده يكون زون نشوفه كبير في هيبة بيزة حياء يعني عشان ما افعل هذا الكلام ايضا مع رب العالمين حياؤك من الناس جيد بالنسبه لحياء من الناس جيد طبعا كان حساس حساس تجاه الاخرين مرسلم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 تجاه هذه ا ل أ م و ر تجاه الناس تجاه مشاعرهم تجاه رعايه ما في قلوبهم وفي نفوسهم يا ا ل سلام أ د ب أ د ب أ د ب رفيع والله أ د ب نبوي م ر يا اخي واحد ة جابت له جلابيه خيرتني نفسي ودت له ب ح د ي ن ج د ي د ة في واحد من ا ل ناس ح ا ض ر ت ه قال لي يا رسول الله ثوبك ما أ ج م ل ه ما أ ز ي ن ه ما أ ح س ن ه امنحنيه ولكن لن يستطيع ان ي ك ت ط ي ع ان ي راسه ل أ ن ه ما قدر يقول لا و م ا قدر ي ط ل ع ق د ان م ا ل ا س لأنه م ا يستطيع ان ي ط ل ع ق د ان م ا ل ا س ي ع ا س ل ا م حصل ش ن و بعد ما ا ل م ج ل س ي ع ان يستطيع ان ل ا ل ب ي ت ا ل ر ج ل ا ل ذ ي س أ ل ي ع ان يستطيع ان ي ل ت ط ي ع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ن ي و ص ل ي ع ان ي س ل ط ي ع ان يستطيع ا ب ي س ت ط ق ع قال له و د ه بيت ف ل ا ن الزور هذا ك ترأيكم في البيت هو م ن من الحياء ما ا ل س ل ف ا ل ص ا ل بلد ح في ن ي ن ا ش ولكن ف ن ا أ ن ا ما عارف الأصائب ل ن ا س ؤ و ي ع ن ي و ل د وبيت ا هو م في و ل ش ا ر عنه بيأخي ل وهذا ي هو مسؤول ا ع ن الولد الولد ا يتكلم ر حياء راح ا ل ب بترفع صوته ح لا تستحف اصنع شئت يوجد ا ل حياء حكيم ح ك لكم ح ا ج ة ب س ي ط ة حصلت يعني واحد راكب في المواصلات راجل عمرو كبير من ا ل خ ل قيم وعندهم أ خ ل ا ق وما في ح ا ج ة في الدنيا ت م ل ع ي ن ه تخيل راكب في المواصلات في ع م ت ه جلابته ب ع ر ا ق ه و ك د ه جات ء راكب ة ب لابسالي بس ا ل ح ف ل لكل ه الرايات لكن زول ج ا نظم م ع ه مافي ليس ه ن ا م ش ك ل ة ولخالق ل خ ل لخالق طيب والامر المعروف والنيه عن المنكر وين؟ ولتكن ي ن و منكم أ م ت ه يدعون الى إ الخير و ي أ م ر ن ا بالمعروف وينهون ا عن المنكر ولكن يجب ا ل م ع ر و ف و ا ل ت ن خ هناك ل م ر ع ش ا ن كنها ف ا ل من المنكر ا و م ص ا ج ب ي ة و م ن ل ن ا س يا ع م ك ي ا عمك ا ل ح ا شنو من و ق المنكر ل ه في ف س و قال لهم ي ت و ق قال ن هناك افضل من المنكر ر إلى ل ا ة جاية وشوف زون كيف فيه معاه ما نظر معاه ما فيه.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 ان ه بعض الناس و ا ح دخل د على ناس ب ي ق ط ع و فيه وما شايف انه قام رجع ب ا ل ر ا ح ة على اطراف اصابعينه عشان ما يحسوا به ق ا ل لي عملت كده لي قال خجلت لي خجلتو كان دخلت عنه حيتفاجئ وحيخجلو شديد خجلتو دي بتخجلني في ناس حيائهم ع ا ل ي يا اخي طبعا الحياء يولدوا ا ل ع ف ة هذا كلام يقينا ب ا ل م ن ا س ب ة الحياء يولد ا ل ع ف ة يا أ خ ي ع ا ئ ش ة أم المؤمنين. عائشة ام ل ؤ م ن ن ي ع المؤمنين ئ ش ة أم ا رضي الله عنها ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق رضي الله عنها يا مبغضي لا ت ع ت ي قبر محمد البيت بيتي والمكان مكاني ع ا ئ ش ة رضي الله عنها حصلنا شيء عجيب الغرفه والحجر بتاعتها توفي فيها、المسلم. لانه دفن فيها وقبض ل في ليلتها فدفن فيها البيت بيتا لما توفي او بكر الصديق قبل وفي في فراش الموت ا س ت أ ذ ا ن ه فلا يبي تلو سمحت أ ن ا عند ي طلب منك د ا اندفن جمارسون اذنت ل ه قالت ا ل م ح ل ا ل تالت د ا ح ج س ت لنفسي ت ب ح ث ق ا ل ت ف ل م ا ط ع ن عمر أ ر س ل إ ل ي ه ي س ت أ ذ ن ن ي أ ن ه ي ر ي د أن يدفن مع ص ا ح ب ي ف أ ذ ن ت له ما بشيلتاني ي ف م ا الذي حصل قالت كنت لما توفي ان ن ف ل ي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 ولن ا ت والتفسخ والتبرج ر ي يوم ي هو وبقبحه بمسماه ا إلى ل د لن تتغير حتى ولو تغير هذا في قلوب بعض الناس وعقول بعض الناس ممن انتقست فطرهم ف إ ن هذا لن يتغير إ ل ى يوم الدين اللهم ارزقنا الحياء ومن التقصير في واجباتنا تجاه من لهم علينا حق وواجب أ س أ ل الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى إنه عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه ولذلك والقادر وصلى وسلم وبارك على صلى وسلم محمد